في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير قل تخالقوهم فاخوانكم, وإن تخالقوهم فإخوانكم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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا يؤمن أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وَلا تُنْ كِح المشكينَ حتىَ يؤمنِنوا وَلا تُ كح المُشكين حتى يؤمنِوا وَلاعَابدُم ولا مؤمِن خَيُوم مِن مشرك وَلَ أعجَبَكم وَلاابد مؤمن خَيوم مِن مشركون وَلو أعجَبَكم أُل يدعون الى النع اولئك يدعون الى النع والله يدعو الى الجنه والموفره باذنه فسب يدعو الى الجنه والموفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون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 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يُحِبُّ التَّوَاضِعِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَصَهِّرِينَ لِسَانُكُمْ حِرزٌ لَكُمْ فَاتُّو حِرزَكُمْ أَن نَاشَدْتُمْ لِسَانُكُمْ حِرزٌ لَكُمْ فَاتُّو حِرزَكُمْ وَأَقْدِمْ لَهُمْ فَتَقْوَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُهُ وَاتَّقِ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُهُ وَبَشِّرِ, المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عبضه لايمانكم ان تتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الله عبضه لايمانكم ان تتبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم feito Ob lo